اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء اللهم امن المسلمين في اوطانهم اللهم امن المسلمين في اوطانهم اللهم امن المسلمين في اوطانهم وكيد شر الاشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ايها لخطه الله, الله الله يعلم أننا سعداء بلقاء إخواننا في هذه البلاد الطيبة المباركة فأسأل الله تعالى كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي دار كرمته إنه ولذلك والقادر عليه أيها الإخوة في الله ليس الأمر سر فإنا نخطي كثيراً ونذنب كثيراً بل صار الناس يتفننون بالذنوب والمعاصي والآثام وهذا ليس بعجيب وليس لمر بغريب إذا علمنا أنه ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن طبيعة بني آدم فقد جعله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن كل بني آدم خطاء بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم فالذنوب في طبيعه من طبائع الناس طبيعه من طبائع آدم لكن منا المقل ومنا المستكثر منا الاواب الرجاع التائب المنيب ومنا من لا يهتم بذلك هذه الذنوب ايها الاخوه والاثام لها اثار على الانسان لها اثار في حياته قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فهذا الفساد وغلاء الأسعار وتسلط الظلمة هو بسبب الذنوب والاثام أيها الأخوة بسبب أخطائنا وما اصابكم من مصيب فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير هذا في الدنيا واما في الاخره فان الله تبارك وتعالى قد توعد اولئك العصاه بنار ترضى نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اذا كانت الذنوب ايها الاخوه طبيعه من طبائعنا فاننا نتساءل ما هي الاسباب التي جعلت الناس يتهافتون على الذنوب ويكثرون من الذنوب والاثام هناك اسباب ايها الاخوه تجعل الناس يخونك كثيرا ويذنبون كثيرا من بين هذه الاسباب الجهل فالجهل من اعظم الاعداء الجهل من اعظم المصائب الجهل من اعظم السبل التي يسلك الشيطان منها الى قلب العبد ولهذا قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام الا تصرف عني كيدهن أصب إليهن إش وأكون من الجاهلين قال العلماء فكل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل ولو كان من اعلم الناس لأنه ما حمله على هذه المعصية إلا الجهل عيالا بالله ومن أسباب الوقوع في الذنوب والآثام والمعاصي والموبقات احتقار الذنب والتهاول بالذنب وهذه علامة خطيرة أيها الاخوه بل من علامة النفاق عيالا بالله من علامة النفاق أن الإنسان يخطي كثيرا ولا يهتم المؤمن الصادق يرى ذنبه كأنه جبل عظيم يخشى أن ينهار عليه ويسقط عليه وأما مريض القلب لا يرى ذنبه إلا كذباب وقع على طرف أنففا أطاره بيده ولهذا انظر أحوال السالفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان وقال ذلك بأحوالنا مع الذنوب والآثام تجد عجب العجب وتجد فرق شاسع أضرب لك مثل بهذا هذا ماعز رضي الله عنه وأرضاه دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى ذنب من الذنوب فوقع في الذنب كما يقع كثير من الناس في الذنوب والآثام لكنه اشتعل الذنب نارا تحرق قلبه دخل داره بعد الذنب ما استطاع أن ينام أراد أن يطعم ما استطاع أن يطعم أراد أن يشرب ما استطاع أن يشرب كيف ينام؟ وكيف يشرب وكيف يطعم وقد عصى جبار السماوات والأراضين فما كان منه إلا ان فزع إلى المسجد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف قبل وجه النبي صلوات الله وسلم عليه وقال يا رسول الله والله لقد زنيت فطهرني ماعز رضي الله عنه وأرضاه يعلم ما معنى طهرني وهو يعلم أن حد الزاني المحصن الرجب بالحجارة حتى الموت ما الذي جعل ماعز يا إخوتي في الله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول طهرني يعني يرجمني بالحجارة حتى الموت الذي جعله يفعل هذا هو عظمه الذنب في نفسه فيعرض عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ويأتي الى الجهه الأخرى يعرض عنه من هؤلاء ويأتي إليه أربع مرات والرجل كل ما أعرض عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إليه مرة أخرى وهو يعلن والله لقد زنيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابيك جنون لماذا هذا السؤال؟ لأن المجنون يمكن يعترف على نفسه ولا وليس بصادق لأنه غير مكلف فقال من حضر من قومه ومن أهله ومن عشيرته والله يا رسول الله هو أعقلنا هو أعقلنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشربت خمرا؟ لماذا؟ السؤال هذا لعله شرب الخمر فصار يتكلم بما لا يعي فقام أحد الصحابة رضي الله عنهم ورضاه فشمه يعني وضع انفه قرب فمه، فقال يا رسول الله والله ما ذاقه والله ما ذاقه لأن الخبر لها رائحة كريهة نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يحفظنا وذرارين وذرار المسلمين فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا ان امر الصحابه ان يخرجوا به الى الحره خارج المسجد ويرجموه بالحجاره خرج الصحابه رضي الله عنهم رضاه ورجموه بالحجاره فلما اوجعته الحجاره فر فلحق بالصحابه فاجهزوا عليه فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه رجمنا معزا لكنه لما احس بحراره الموت فر فلحقنا به في الحرة فأجهزنا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تركتموه لعله يتوب بينه وبين الله كأنه يتمنى النبي يقول لو تركتموه يتوب بينه وبين الله أحسن مما نقيم عليه الحد ونرجمه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة يا إخوان عظيمة لما رجب وصل عليه ودفن يقول صلوات الله وسلامه عليه والله لقد رأيت ماعزا ينغمس في أنهار الجنة ما بين الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وبين زين ماعز إلا سعت ومع ذلك الصباح زاني وفي المساء الغمس في أنهار الجنة ما السبب يا اخوان؟ السبب ان اولئك القوم يعرفون عظمه الذنوب وخطر الذنوب وشق الذنوب والمعاصي لكن اليوم يخطئ ويذنب ليلا ونهارا وسرا وجهارا وما كانه اخطا وما كانه عصى وهذا هو الفرق بين من تاخر ومن تقدم من صالح سلف هذه الامه ومن أسباب الوقوع في الذنوب والآثام والمعاصي الاعتماد على رحمة الله ونسيان أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب قال الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى وكثير من الجهال تأمل عبارة وكثير من الجهال اعتمد على رحمة الله ونسي أن الله شديد العقاب هذا حال كثير منا أيها الاخوه يخطئ ويقول الله غفور رحيم الله يغفر لنا لكن يا أخي كما أن الله غفور رحيم فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب فالذي جعل هؤلاء يسرفون على أنفسهم بالذنوب والآثام والمعاصي هو اعتمادهم على رحمة الله تبارك وتعالى صحيح الله الرحيم والواجب على العبد أن يحسن الظن بالله عز وجل لكن من الجهل ومن السفة ومن الضلال أن الإنسان يرجو وهو مقيم على الذنوب والمعاصي والآثام عيلا من الله ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها الذي يريد النجاة يسلك مسالك النجاة يذهب إلى مهاوي الردى ويذهب إلى أسباب البلاء ويقول الله غفور رحيم هذا من الجهل ولهذا قال وكثير من الجهال اعتمد على رحمة الله والواجب على العبد أيها الأخوة ان يجمع بابين الخوف من الله تبارك وتعالى ورجام عند الله بل قال العلماء رحمهم الله تعالى وتأملوا هذا الكلام قال العون رحمه الله تعالى ينبغي للانسان ان يجعل الرجاء وهو الطمع بما عند الله والخوف ان يجعلهما ايش ارفع الصوت. متساويين ك كجناح الطائر جناح الجناحين للطائر اذا احدهما سقط فاجعل الخوف والرجاء كجناح الطائر لا تغلب واحد على الاخر لان اذا غلب جانب الخوف وقعت في مصيبه عظيمه وهي الياس من رحمه الله وإذا غلب جانب الرجاء وقعت في الامن من مكر الله فصرت بين مصيبتين وبين كبيرتين من كبائر الذنوب لكن اجعلهما كجناح الطائر هذا الواجب على الإنسان ويحسن بالمسلم أن يغلب جانب الرجاء والطمع بما عند الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله جل وعلا في مواطن تنزل الرحمات ما يليق بانسان يقف على صعيد عرفات حاجا ولا يحسن الظن بالله بل تعلق بالرجاء لماذا لان هذا موطن تتنزل في الرحمات فاحسن الظن بالله عز وجل واذا احسست من نفسك نفور عن الطاعات واقبال على المعاصي فالواجب عليك انك تغلب جانب الخوف لان هذا يدل على ان عندك نقص في الخوف فغلب جانب الخوف والا الاصل ان الخوف والرجاء يكونان كجناحي الطائع ولهذا انتبه لا تعتمد على رحمة الله والله رؤوف الرحيم لا تعتمد على ذلك تنسى بطش الله وأليم عقابه سبحانه وتعالى ومن أسباب وقوع كثير من الناس في الذنوب والآثام والمعاصي عدم تعظيم الله جل وعلا وعدم تقديره حق قدره قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره ما قدر العباد ربهم تبارك وتعالى تقديره اللائق بجلاله وعظمته وكماله وجماله سبحانه وتعالى ولهذا بسبب عدم تعظيم الله جل وعلا وقع الناس في الدنوب والآثهان فأحوج ما يحتاج الإنسان أيها الإخوة إلى أن يعلم عظمه الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى عظيم له الكمال والجلال والجمال والكبرياء والعظمة سبحانه وبحمده لو قدر العباد ربهم تبارك وتعالى حق تقديره وعظموه حق عظمته سبحانه وتعالى ما وقعوا في هذه الذنوب والاثام والموبقات فاحوج ما نحتاج اليه اخوتي في الله الى ان نعظم الله تبارك وتعالى نسال سؤال يا اخوتي في الله ما هي الاسباب التي تعمر القلب بعظمه الله جل وعلا كيف أعظم الخالق سبحانه وتعالى كيف أعظم المولى هذا هو المقصود من هذا اللقاء كيف أعظم الله تبارك وتعالى كيف أكون من المعظمين لله تبارك وتعالى هناك أسباب وطرق بإذن الله تبارك وتعالى توصل العبد إلى معرفة عظمه الله تبارك وتعالى العلم بعظمته سبحانه وتعالى ومن هذه السبل أولا العلم بعظمه ذاته سبحانه وتعالى فذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذات المخلوقين سبحانه وبحمده فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق هو رب العالمين، هو إله الأولين والآخرين، هو جبار السماوات والأراضين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف يساوى الخالق، الباري، المدبر، المحي، المميت، يساوى بالمخلوق الفقير، الضعيف؟ ما يمكن هذا أبداً؟ ولهذا من عرف حقيقة ذات الله تبارك وتعالى عالم عظمة الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه تأمل أعظم آية في كتاب الله يقول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض معنى وسع كرسيه السماوات والأرض ما معنى يا أخوان ما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض اتسع الكرسي عظمه للسماوات السبع والارضين السبع هذا الكرسي يا اخوان هذا الكرسي اتسع الكرسي للسماوات السبع والارضين السبع هذا الكرسي ما هو الكرسي يحدثنا ابن عباس حمراء الامه رضي الله عنه وارضاه وترجمان القرآن يحدثنا عن ما هو الكرسي قال الكرسي موضع قدمي الرب تبارك وتعالى والعرش لا يقدر قدره إلا الله العرش الذي يستوي عليه الرب جل وعلا استواء يليق بجلاله كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استواء على واستقر وأما الكرسي فهو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى هذا هو القول الصحيح وهو رأي ابن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة عالم الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضه من أعلم الصحابه القرآن يقول الكرسي موضع قدمي الرب إذا كان يا إخوان موضع قدمي الرب اتسع للسماوات السبع والارضين السبع فكيف يكون العرش كيف يكون العرش لا يقدر قدره الا الله والله تعالى قد استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وكبرياءه بائن من الخلق مستوى على العرش لا يخفى عليه شيء من امر الخلق هذا يدلك على عظمه الله تبارك وتعالى عظمته سبحانه وتعالى طلب موسى عليه الصلاه والسلام الكليم من رب تبارك وتعالى فقال كما تقرأون في القرآن ربي أرني أنظر إليك هذا نبي يسأل الله تعالى هذا السؤال فيقول ربي أرني أنظر إليك قال الله تعالى لن تراني يعني في الدنيا ما تستطيع لأنك ضعيف لكن في الآخرة ثبت الأدلة صريحة في السنة وفي القرآن وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أحاديث عدها بعضها للعلم من احاديث المتواثرة إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في ذلك فموسى عليه الصلاه والسلام يسال ربه تبارك وتعالى ربي ارني انظريك قال الله تبارك وتعالى لن تراني لن تستطيع هذا ولكن انظر الى الجبل هذا الجبل العظيم فان استقر مكانه فسوف تراني اختبار لموسى وللجبل امتحان انظر الى الجبل فان استقر مكانه هذه الجبال اخوان الصم الراسيه ما الذي يزعزعها انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل ايش جعله دكا اندك الجبل وموسى هذا اختبر الجبل الجبل اندك صار تراب وموسى الكريم عليه الصلاة والسلام خر صاعق عليه الصلاة والسلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا جاء في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى جل يعني كشف طرف أحد أصابعه سبحانه وبحمده وتقدس فاندك الجبل وخر موسى عليه الصلاه والسلام صعب ثم لما فاق تاب سبحانك تبت هذه عظمة الله جل وعلا هذا ربنا أيها الإخوة الذين عصيه ليلا ونهارا وسرا وجهارا ومما يعينك على تعظيم الله تبارك وتعالى العلم بعظيم صفاته صفات الله جل وعلا الله تبارك وتعالى ذكر اوصافهم في كتابه فالله تعالى سميع بصير وعليم حكيم وخبير سبحانه وتعالى وهذا مليء في النصوص في الكتاب وفي السنه فاذا علم العبد صفة ربه تبارك وتعالى عظم الله جل وعلا وهذه الصفات صفات حقيقية لكنها لا تشبه صفات المخلوقين وإنما تليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته وكبرياه وأهل الإيمان الصادق يعرفون ذلك كيف يعرفون أنه ما يمكن أن تتصور أن صفة صفات الله جل وعلا يمكن تشبه صفات المخلوقين؟ لأنه إذا كان الله تعالى لا يشبه العباد ولا يشبه الخلق بذاته، فكذلك لا يشبه العباد ولا يشبه الخلق ايش بصفاته هذا أمر مسلم، فذاته لا تشبه صفات المخلوقين. كما ان صفاته لا تشبه صفات المخلوقين استمع قصه وقعت بين يدي رسول الله نزل القران فيها تدلك على هذا صار نزاع بين رجل وامرأته فقال لها انت علي كظهر امي هذا يسمى الظهار انت علي كظهر امي الظهار في الجاهليه قبل الحادث هذه ذكرنا فراق اذا قال انت عليك ظهر أمي خلاص الزوجه الى اهلها والزوج الى خلاص ما في وقع الرجل قال لامراته انت علي كظهر امي تعرف المراه ان الحكم المعروف انه اذا قال الرجل لامراته انت عليك ظهر امي خلاص فراق الى الابد هذا حكم الجاهليه الى لما وصل حكم الاسلام المراه اصابها فزع ليست ربته في الزوج وإنما حملت عليها ثيابها واتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وطلقت عليه البرد فخرج ففتح لها فدخلت فقالت يا رسول الله زوجي ظاهر مني فما رايك قال لا اراك الا قد حرمت عليه لا اراك الا قد حرمت عليه يقول هذا المعنى ما نعرف الله خلاص انت حرام عليه قالت يا رسول الله ان لي منه صبيه تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم ان لي منه صبيه إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا تكون مشكلة الآن بس بذي ما نصنع بها انضمتهم إليه جاعوا لأنه ليست ذات في يد فقيرة وإن ضممتهم إليه ضاعوا لأنه لا يحسن تربيتهم يقول لها النبي لا أراك إلا قد حرمت عليه ما في. فجاه جبريل ينزل الايات الكريمات طريه ندية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع يسمع قد سمع والله يسمع اسمع ماذا تقول عائشه هذه الايات نزلت في بين الحكم الحكم كفاره يعني ما في فراق انتهى حكم الجاهليه وجاء حكم الاسلام ان الرجل وظهر من امراته الكفاره هل ذكر الله عز وجل في سوره المجادله لكن استمع ماذا تقول الصديقه بنت الصديق عائشه التي تعرف قدر الله وعظمه الله جل وعلا قالت سبحان من وسع سمعه الاصوات سبحان من وسع سمعه الاصوات والله اني من وراء الخباء تقول ما بيني وبين النبي والمرأة إلا خبا ممكنها راقدة ولا والله ما بيني وبين رسول الله إلا الخبا وإني أسمع بعض حديث المرأة ويغيب عني بعض تقول اسمع بعض الكلام وبعض الكلام يضيع ما أسمع فسبحان من وسعها سمعه صوتها من فوق سبعة أركعة سبع سماوات قاد السمع يعني قد تحقق سماع الله سمع الله عز وجل كلام هذا المرء وهذا الحكم في هذه القضية فمما يعينك يا عبد الله على تعظيم الله جل وعلا أن تعلم عظيم صفات الله تبارك وتعالى ومما يعينك على تعظيم الله تبارك وتعالى العلم بصفات مخلوقات الله جل وعلا مخلوقات الله بين يديه انت ايها الانسان اليس الله تعالى يقول في انفسكم افلا تبصرون افلا تبصرون معناها لماذا لا تبصرون انكار لماذا لم تفكر في هذا المخلوق العجيب هذا المخلوق البديع هذا المخلوق البديع العجيب لا يستمع من يذوق الله عز وجل عنه يقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس سبحان الله أكبر من خلق الناس فإذا علم الإنسان عظمة مخلوقات الله دله ذلك على عظمه الخالق فعظمت الصنع والمصنوع تدلك على عظمه الخالق جل وعلا الذي اتقن كل شيء خلق سبحانه وتعالى فعظمه المخلوقات تدلك على عظمه الخالق سبحانه وتعالى انظر لهذه الجبال الراسيه كم مر عليها من الدهور ومن القرون ومن الأمم وهي باقية في مكانها لم تتحرك هذه كلها علامة ودلالة قوية على عظمه الخاء وعظمة الخالق فهذا المخلوق مخلوق عظيم يدلك على عظمه الصانع والخالق سبحانه وبحمده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ملك الآن النبي يحدث عن ملك واحد والملائكة خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى عظمة وعددا بيت العزة في السماء الدنيا يدخل كل يوم سبعون ألف ملك ما يعودني لها ابدا كل يوم يدخلون سبعون ألف اللي يدخلون اليوم ما يدخلون بكرة كم ومع ذلك استمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن احدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام سبحان الله العظيم ملك واحد يا إخوان ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه سابعمائة سنة وأما جبريل عليه الصلاة والسلام فإنه له ستمائة جناح، جبريل هذا الواسطه ما بين رب العالمين والنبي عليه الصلاة والسلام الرسل له ستمائة جناح الواحد منها يسد ما بين السماء والأرض. هذه مخلوقات الله جل وعلا كلها تدلك على عظمة الخالق سبحانه وتعالى هذه مخلوقات الله عز وجل. انظر يا أخي رعاك الله كيف ننبه اليوم من التقدم الصناعي والحضاري اليوم وننسى صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه فمما يعينك على تعظيم الله تبارك وتعالى تأمن ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات تأمل في ملكوت الله تأمل في مخلوقات الله انظر عظمة الصانع سبحانه وتعالى هذه الحشرات هذه البهائم هذه الجبال السماء الأشجار الأحجار كلها دالة على عظمة الله عز وجل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى الواحد الواحد الاحد الفرد الصمد ومما يدلك ويعينك على تعظيم الله جل وعلا العلم بعظيم بطشه سبحانه وتعالى اين عاد الاولى وثمود فما ابقى والمؤتفكه اهوى أينهم امم سادت ثم بادت لا يوجد إلا أخبارها ذهبت بقدراتها وطاقاتها وقواتها ومن عجيب رحمة الله تعالى بالعباد أن الله تعالى قص علينا أخبار هذه الأمم في كتاب العظيم وانكم لتمرون عَلَيْهِ الْمُصْلِحِينَ وبالليل افلا تعقلون نقرأ في القرآن نمر بديارهم الآن صار الأمر أعظم وأنت في الطائرة تمر خلال ساعات ثلاث واربع ساعات وأقل وأكثر تمر بأمم وديار أقفرت من أهلها كانت يوم من الأيام فيها ممالك فيها أمم وقعت على أرضيها حروب اريقت على أرضها دماء كلها صارت خبرا بعد أثى فالعلم بعظمه بطش الله عز وجل يعينك على تعظيم الله تبارك وتعالى قوم صالح عليه الصلاة والسلام طغوا وبغوا تجبروا ارسل الله تعالى اليهم صالح نذير فتعنتوا تجبروا صاروا يطلبون الاشياء المعجزه قالوا تريد نوما هذا الجبل اخرج لنا منه ناقه عشرا ما معنى ناقه عشرا ها يبي يخرج المولود حسنت. يعني ناقه حامل فضرب وخرجت آمنوا لا قام شقي من أشقيه فقتل الناقه طغيان جبروت قوم صالح يا اخوتي في الله ديارهم شاهدة الآن موجودة شمال المدينة النبوية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. جبال فيها بيوتهم ينحتون الجبال بيوت نحن ضعفاء نأخذ الحجر ونضعه على الحجر أما أولئك ينحتون الجبال بيوت ما يضعون الحجر على الحجر وإنما ينحتون الجبال مساكن ومراقد ونزل لهم اي عذاب ومع ذلك لما انهم طغوا انذرهم وأمهلهم ثلاث ايام وعد غير مكذوب ما في ومع ذلك ما زالوا على طغيانهم اتدرون يا اخوتي في الله لما اراد الله تعالى اهلاك قوم صالح ماذا صنع بعث إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام وقف على باب القرية باب القرية وضع يديه على عضادة الدار مثل ما تقول البوابة وصرخ صرخة واحدة هذه الصرخة حتى تعرف عظيم بطش الله فقطعت قلوبهم في اجوافهم فصارت القبور البيوت قبور البيوت التي كانوا يلهون فارهين صارت قبورا لهم الى يوم الدين هذا بطش الله هذا كله يدلك على عظمه الله جل وعلا هذه امه قوية امه ضاربة في الأرض ينحسون الجبال بيوت ومع ذلك من حقارتهم على الله جل وعلا ما أرسل الله تعالى إليهم كتائب الملائكة وإنما ملك واحد وما احتاج يبطش بيد أو يلقي عليهم حجارة صرخة صوت هوى صرخة قطعت القلوب في الأجواب فماتوا عن بكرة يبيهم كلهم والعجيب بيوتهم شاهدة ديارهم شاهدة الآن ترى آثار القوة وآثار البأس الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لكن كيف اهلكهم الله بصرخه صرخه جبريل عليه الصلاة والسلام قوم لوط عليه الصلاة والسلام كارئة الذكران من العالمين أعوذ بالله انتكاس فطر ومسخ الله تبارك وتعالى جعل ميل في الرجل للمرأة والمرأة للرجل فالرجل يقضي وطره في المرأة والمرأة فهو موافق للفطر ولذلك شرع النكاح وحرم الله تعالى السفاح اما اولئك القوم يقولون لنبيهم لقد علمت, ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد لما قالهم عليه الصلاه والسلام هؤلاء هؤلاء بناتي هن اطهر لكم أمرهم عجب. امرهم عجب ما يريدون النساء يريدون الرجال عياذا بالله فجاء ثلاث اغياف ثلاث اغياف الى لوط عليه الصلاه والسلام من اجمل ما يكونون من الشباب فتنه امتحان ابتلاء اختبار عظيم حتى أنهم لما راوهم صاروا يهرعون مسرعين الى بيت لوط ايهم يصل فيفعل اليواط بهؤلاء الشباب الثلاثة وما علموا أن أحدهم جبريل والثاني ميكائيل، والثالث اسرافيل ثلاثة أعظم الملائكة ثلاثة هؤلاء كبار الملائكة ولوط عليه الصلاة والسلام ما يعرف من هؤلاء الثلاثة وإنما يعرف أنهم شباب وينظر الى صورهم من اجمل ما يكونون من الشباب فخاف خوف شديد على أضيافه فصار يتوسل الى قومه يتوسل اليهم بالنكاح تزوجوا البنات هؤلاء بناتي يعني بنات الناس هن اظهر لكم انقى وأظهر لكم في الدنيا والاخره اتقوا الله لا تخزوني في ضيفي حتى لهم أليس منكم رجل رشيد ما في رجل عاقل خاطبه حتى أحفظ أضيافي ما في رجل رشيد فقال جبريل عليه الصلاة والسلام يا لوط إنا رسول ربك نحن ملائكه إنا رسول ربك لن يصل إليك فأسلم أهلك إلى آخر الأمر كيف خرج لوط عليه الصلاة والسلام ورمرهم الله جل وعلا ان يخرجوا في السحر فإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لماذا قال بعض المفسرين أن لوط عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى إن موعدهم الصبح كأنه تبطأ الصبح عليهم الصبح بعيد فقال الله تبارك وتعالى أليس الصبح بقريب وأمره الله تعالى أن لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك لأن هذه المرأة تتواضع معهم على الكفر فإنه مصيبها ما أصابه خرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه أهله ومن بينهم المرأة فلما جاء الوعد أدخل جبريل عليه الصلاة والسلام طرف جناح طرف جناح واحد تحت القرى كانت سبع قرى ظالمة في الأرض سبع قرى أدخل طرف جناح ورافع ونياما رفعها إلى السماء حتى سمع الملائكة في السماء نباح الكلاب وصياح الديكة والناس رقود قلبها وأتبع عليهم الحجارة من السماء حجارة من سجيل نار جهنم مسومه عند ربك كل واحد مكتوب عليه اسمه تاخرق في راسه تدخله ام الارض هذا بطش الله هذه عقوبه الله تبارك وتعالى هذه العقوبه ايها الاخوه تدلكم على عظمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدنيا ايها الاخوه نشاهد مثل هذا يمر بنا مثل هذه المشاهد الطغاه والظلمه واهل الطغيان والجبروت لا تذوب ساعتهم ولا يستمر طغيانهم بل الله تبارك وتعالى يمهلهم فاذا اخذهم الله جل وعلا اخذهم أخت عزيز مقتدر تنزل بهم العقوبات وتاتيهم المثولات ويأتيهم بأس الله من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم عقوبة من الله تبارك وتعالى وأيضا عبرة للمعتبرين ودرسا للسالكين فالإنسان إذا علم بعظيم بطش الله جل وعلا زاده ذلك تعظيما لله تبارك وتعالى وزاده ذلك أيها الإخوة انكفاف عن الذنوب المعاصي وتنزه عن الرداية وتوجه إلى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في الله إن أعمار الناس معدودة حياتهم قصيرة أنفاس معدودة وأيام قلائل إذا لم يستعد الإنسان للقاء ربه والدخول على الله تبارك وتعالى الآن فإنه نادم لا محالة فالواجب على الإنسان يحدث توبة ورجوعا إلى الله جل وعلا والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا لا يخرج إلا من قلب معظم لله جل وعلا الذي لا يعظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه لا يحتاج أصلا هو إلى توبة إنما يحتاج إلى التوبه من يعرف عظمة الله وكبريائه سبحانه وتعالى فاني أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى توبة صادقة ورجوع الى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يهلف ينادينا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح تامل من الذي يناديك الله تبارك وتعالى العظيم الكبير الجبار يناديك ايها العبد المسكين يناديك انت أيها العبد الضعيف يناديك الله جل وعلا ليس لقلله فيستكثر بك لما يناديك الله جل وعلا توبوا ليس من اجل يزيد العدد في جنود الله عز وجل فانت قد علمت جبريل عليه الصلاه والسلام يقف على اعتاب القريه ويصرخ تتقطع القلوب في الاجواخ يهلكون جبريل عليه الصلاة والسلام يدخل طرف الجناح تحت القرى يأخذها برمتها بأرضها ببنيتها إلى السماء فالله عز وجل ليس لحافظت إلى الخرق وليس لفقر حتى يستغني بنا إنما هي رحمة الله تبارك وتعالى الله عز وجل اتصف بالرحمة رحمان رحيم وكان من المؤمنين رحمهم هذه الرحمه هي التي جعلت الله تبارك وتعالى يناديك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا هذه رحمه الله جل وعلا فالله تعالى يناديك لتتوب قبل ان يفجعك الموت فتندم إذا فجأه الموت ونزل بساحته قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ما يمكن تعود فاليوم ما دمت في زمن المهمله ما دمت بصحة وعافية أحد التوبة الصادقه إلى الله ورجوع إلى الله جل وعلا حقيقة التوبة التي يريد الله جل وعلا انت انظر إلى نفسك انظر مواطن الزلم مواطن التقصير في نفسك في حق الله عز تدارك الذنوب انكفت إذا دعتك نفسك الأمر بالسوء إلى ذنب من الذنوب فوقعت أتبع ذلك بالندم والإقلاء والعزم على عدم العود هذا هو اعظم ما تطالب به لاننا اذا ما تبنا الى الله جل وعلا ولا رجعنا اليه سبحانه وتعالى اذا جاءت ساعه انتقال الانسان من الدنيا ندمه ما بعدها ندم وهذا هو الخسران المبين والخسران العظيم الذين خسروا انفسهم واليهم هذا هو الخسار الحقيقي ايها الاخوه ان الانسان ياتي اليه هادم للذات ولم يحدث توبه ولا رجوعا الى الله تبارك وتعالى ولا انابه اليه ولا استعتابا فلنتوب الى الله جل وعلا والنصح ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى لنقوي التي بيننا وبين الله سبحانه وبحمده إذا قويت صلاتك بالله عز وجل فإنك لن تخسر شيء وكل ما يفوتك من الدنيا ليس بشيء فمن ارتبط بالله جل وعلا واتصل بالله تبارك وتعالى هان عليه كل شيء ولهذا كان الصالحون الأولون لا تساوي الدنيا عندهم شيء ولا يضرهم فقدان الدنيا ولا نقص الدنيا لأنهم لم يشتغلوا بها وإنما يشتغلوا بما يقربهم إلى الله كانوا إذا فات الواحد منهم فريضة عزه بعض أصحابه وخلانه يعرفون أنه وقع في خسارة عظيمة فإنني أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى التوبة والرجوع إلى الله حقيقة التوبة هي والإخوة التي يريدها الله جل وعلا التي وصفها الله تبارك وتعالى في كتاب بأنها توبة نصوح توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عندكم تريد فلاح فتوب الى الله جل وعلا التوبه معها السعاده التوبه معها حسن الظن بالله جل وعلا التوبه معها الانس هذه التوبه التي اراد الله تعالى منا ايها الاخوه وصفها بالنصوح تتمثل الامور اقلاع العبد عن الذنب فلا صح توبه ولا تعتبر توبه صادقه واللسان مقيم على الذنب لا بد من الإقلاع والارتفاع عن الذنب حتى تعتبر تائب اما الانسان يعاقر الذنب وهو يقول استغفر الله واتوب اليه فليس بصادق فهي اقلاع وهي ندم كيف ندم؟ ما يصيب القلب من الأسف والحزن الوقوع بالذنب ولهذا جاء في الخبر الندم توبة مما يدلك على صدق توبتك إذا ندمت <تصفيق> فإذا ندم النساء يعتبر تائبا العزم على أن لا يعود لا يضع في باله انه اذا سنحت له الفرصة او تهيأت له الظروف ان يعود الى الذنب مره اخرى فان هذه ليست في توبة وانما توبه تحتاج الى توبة ومما يكمل التوبة الخروج من المظالم لان الذنوب رمى تكون حقوق للعباد فلابد ان تخرج من مظالم العباد اخرج من حقوق العباد من كمال التوبة إذا كان الذنب حق لأحد من الناس فاخرج من هذا الذنب بالاستحلال منه في الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم لتؤدنا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة لتؤدنا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة تامل قال صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليقتص للشات الجماء من الشاة القرناء الجماء ضد القرناء القرناء ذات القرون والجماء التي لا قرون لها لأن في الدنيا تكون هذه اقوى القرناء اقوى فربما اذت الجماء فيقتص للجماء من القرناء يوم القيامه تعملي يا اخي في الله اذا كان هذا في البهائم العجماوات التي لم يبعث لها نبيا ولا رسولا ولا انزل عليها كتابا فما بالك باللسان العاقل الذي أرسلت إليه الرسل وأنزلت من أجله الكتب وجاءت من نذر وكرم بالعقل أليس هو أحوج إيلان الحاسب نفسه حذاري حذاري اخي في الله ان تفارق الدنيا وبذمتك حق لاحد قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس يسال الصحابه رضي الله عنهم احذرونا من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا دين له ولا متاع هذا المعروف المفلس الذي ليس عنده لا دينار ولا متاع ولا دار قال لا إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال أعمال صالحة بر احسان صلاة صيام حج عمرة زكاة وإذا به قد شتم هذا ولطم هذا سفك كدم هذا وأخذ ماله هذا هذا مسكين هذا يقوم الليل وينفق هذه الحسنات على غيره يحج وينفقها إلى غيره بسبب العدوان التعدي على عباد الله كذا وعليه وإذا به قد شتم هذا ولطما هذا وسافك خدم هذا فيأخذ من حسناته فتوضع في صحائفهم قال صلى الله عليه وسلم فإن فنيت حسناته قابل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات الناس فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم وأن يعيننا على التوبة الصادقة والنصوح وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يمن علينا بالامن في الأوطان والصلاح في السلطان ورغد العيش وأن يختم ذلك لنا بالعفو والغفان والرضوان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد